قاومتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فستعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين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 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ أَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَكْفُرُونَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ وَذَلِكَ قَضَاءُ رَبِّكَ تا ينساء او ام وان فوقهم قاهر قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي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 وَرَقَدَ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَنذَكِرُونَ